الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وبعد قال تجد سقي رحمه الله والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا القسم الثاني من اقسام الدلالة المفهوم وقد وضع الكلام في القسم الاول وهو المنطوق عرف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فاللفظ دل عليه مثل ما دل على المنطوق لكن دلاءة اللفظ هنا لست في محل النطق وإن خارج عن محل النطق لخلاف دلاءة المنطوق فإنها في محل النطق هذه التي تكون خارج محل النطق توافق التي تكون في محله وهي مفهومة موافقة وفي الخالف التي كانت في محله وهي مفهومة مخالفة وثم بمفهومذا من باب الإصطلاح وإن كان المنطوق كذلك مفهوم يسمى فعول من فهم يفهم وهذا أيضا ينطبق على المفهوم بهذا المصطلح هنا ينطبق كذلك على المنطوق فإنه فهم هذا من حيث اللغة لكن اصطلح الأصوليون على, على تخصيص هذا المصطلح وهو المفهوم بمدلة عليه اللغة لا في محل النطب بذل ذلك قول الله ذله على فلا تقول لهم أف فمحل النطب هو قوله لا تقول لهم أف تحرم التأفيف لكن هذا اللفظ دل على شيء ليس في محل هذا النطب هو تحرم الضرب الضرب ليس في محل النطب لم في النطب هنا فلا على الضرب من بار المفهوم لأن المفهوم ليس في محل النطب وأن المخارج عن محل النطب ودلالته على تحريم التأثير في محل النطب فهو منطوب فإذن دلالة المفهوم عبارة عن انتقال ينتقى الذهن من فهم شيء إلى شيء آخر من فهم القليل إلى الكثير وقد يكون من فاهم المساوي إلى المساوي الآخر كما سيأتي الخلاف في تسميته مفهوم موافقة أو ليس مفهوم موافقة ثم قسل مرحمه الله المفهوم إلى الرسمين مفهوم موافقة ومفهوم خالفة فإن وافق حكمه المنطوبة فموافقة فحو الخطاب إن كان أولى ونحنه إن كان مساويا وقيل لا يكون مساويا إذا وافق حكم المفهوم حكم المنطوق فيسمى في المفهوم موافقة حكمهما واحد إما التحريم أو الكراهة أو الإباح أو الوجوب أو الندب فإن توافق في حكم من هذه الإحكام فنسميه مفهوم موافقة يعني نوافق المفهوم المنطوق ولم يخالفه فالمسكوط عنه وافق المنفوظ به وإن لم نوافقه كمسيئتي يسمى المفهوم مخالفة هذا المفهوم الموافغة قد يكون المفهوم أولى بالحكم مما لفظ به من المنطوق وقد يكون المفهوم ليس بأولى بالحكم من المنطوق وإنما مساوي للمنطوق في الحكم فعندنا أنه مقسمة إذن مفهوم ما كان أولى من المنطوق وما كان مساوي له اصطلح على تسمية ما كان أولى بفحر الخطاب واصطلح على تسمية ما كان مساويا بلحن الخطاب فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا والفحوى أقوى من اللحن لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع ولهذا لما كان مفهوم أولى بالحكم من من تقفهم منه على سبيل القطع ممتوع الحكم به في لهذا سنة فحو الخطاب أما لحن الخطاب فمعناه لما يقال لحن الخطاب أي معنى الخطاب فلحن المعنى كما قال جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول فتبين أن الفحو أبوى من اللحن فلهذا كان كان مصطلع الفحو مخصوصا بما كان أولى كان لحنه مخصوصا بمكان مساويا القسم الأول وهو اللفح والخطاب الذي هي الأولوية قد تكون هذه الأولوية في الأكثر يعني المفهوم أولى بالحكم المنطوق في الأكثر مثل قول الله جل وعلا في الآية السابق فلا تقول لهم أف فهذه الآية تدلت المنطوق على تحريم التأفيف ودلت بمفهومه على تحريم الضرب الضرب مساوء للتحريم في الحكم هو ايضا هو تحريم موافغة فهو مفهوم موافغة لكن الضرب والأذى الذي في الضرب أشد منه في التأفيف هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وهذا هو الأكثر في المفهوم, في المفهوم في أن يكون التنبيه من الأدنى على الأعلى أيضا مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ابناهم هذا أيضا المنطوق أو المفهوم أولى بالحكم من المنطوق وهو أكثر ما فيه أكثر من المنطوق فإنه يفهم منه ثبوت الذمة لأدناهم بنص الحديث منطوقه فإنهم يصفوا منه ثبوت ذل ذمة ليعلاهم بطريق الأولى وقد تكون هذه الأولوية في الأقل غير هذين المثالين قد تكون أولوية في الأقل ومثلوا له بقول الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من, من أنت أمنه بقنطار وأجله إليك مفهوم أن آمنته تحصل في الجرهم بطريق الأولى إذا كان حصل إذا كانت الأمانة حصلت على القنطار وهو أكبر فتحصل على جره من باب أولى هذه الأولوية كانت في الأقل ولم تكن أولوية في الأكثر كما في المثالين السابقين أيضا قسم مفهوم الأولى مفهوم النافق الأولى, الأولى الذي هو فح والخطاب قسموه إلى قطعي وإلى ظني فالقطعي هو الذي احتمال معه كآية التأفيف فإنها لا تحتمل إباحة الضرب لا تحتمل إباحة الضرب ويقسم القسم, القسم الثاني ظني وهو ما فيه احتمال نفي المفهول قمثل له بقول آيه جل وعلا ومن قتل مؤمن خطأا فتحرير رقبة مؤمنة فقوله من قتل مؤمن خطأا فتحرير رقبة المؤمنة في إيجاب رقبة من قتل الخطاء منطوبه منطوب الآية هذا مفهومها إيجاب الديه هو الرقبة من قتل العنق من باب أولى من باب أولى لكن هذا الأولى وهذا الفحو ليست قطعية ظنية لاحتمال أنه إنما قصر إيجاب الكفارة على الخطاء لأنه لا تقصيره ولا ذنب على المغطي فلذا جبرت بالكفارة بخلاف متعمل فإن ذنبه أعظم أن يكفر فلا كفارة فيه فإذا تأت نفي المفهوم هنا فليس الدلالة ومن قتل من خطا فتحه رقبة على إيجاب الدية من قتل عمل قطعية وإن كانت أولى لكنها ليست قطعية لاحتمال نفي هذا الملفوم ولهذا لم يوجد المعمالك رحمه الله تعالى الكفارة في قتل عمد وإن كان وجبه في قتل الخطأ بنص الآية ولذي اتفقوا على وجوب العمل بمفهوم الأولى إذا كان جليا مقطعيا واختلفوا في وجوبه أو في العمل به إذا كان مظلونا كما في هذا المثال هذا القسم الأول من مفهوم الموافقة وهو فحو الخطار مفهوم الأولى ولهذا قال بعضهم حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنمية بالأدنى على الأعلى التي هي مفهوم الأولى فحو الخطار ثم ذكر القسم الثاني وهو المساوي ولحنه إن كان مساويا ومثلوا له بقول الله جل بقول الله ان ولا تاكلوا اموالهم من اموالكم الا فنصت الايه على تحريم الأكل اكل مال اليتيم وهذا منطوبها يفهم منها تحريم رميه في البحر وتحريم احراجه هو مساوي للاكل هذه يسمى مفهوم الموافقه المساوي أو سن عنه في المتند بلعن خطاب هذا النوع الثاني اختلف فيه هل يسمى مفهوم موافقة وليسمى مفهوم موافقة وهذا الخلاف مبني على, الم... على مسألة هل يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية أو لا يشترط فإن اشترطنا فيه الأولوية فإن ما كان المساوي لأنでは يسمى مفهوم موافقة وإلى نشراض الأولوية فيه فيسمى هذا المفهوم موافقة وأشار التاج السوكي رحمه الله تعالى إلى هذا بقوله وقيل لا يكون مساويا يعني لا يكون مفهوم موافقة مساويا وإنما هو مغصور على الأولى فقط الذي نسميه فحو الخطار وحينئذ فنسمي الأولى فحو الخطار ونسميه لحن الخطار وأما المساوي فنسميه مفهوم موافقة, موافقة وإن مصطلح على تسميته بمفهوم المساواة هذا الخلاف في اللفظ فقط لأنه قد وقع الاحتجاج بهذين القسمين سواء سمينا الثاني مفهوم مساواة أم سميناه مفهوم موافقة فاشتراك الأولوية هو ظاهر كلام اليوم الشافي رحمه الله تعالى وغضية كلامه في الرسالة وعليه جرى بن رحمه الله ونبله الهنبي الصفي عن أكثرين فاشترطوا في الأولوية فعليه لا يسمى مفهوم مساواة مفهوم موافقة وأنه يسمى مفهوم مساواة وعدم اعتبار المساواة هو قول الإمام الرازي رحمه الله ولا أزالوا من تبيعهم لا يشترطون فيه المساواة لا يشترطون فيه الأولوية فيقوم فهم موافقة إذا كان أولى وهو فحوا الخطاب ويقوم فهم موافقة إذا كان المساواة وهو لحن الخطاب فلا يشترطون في ذلك المساواة وهذا جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا في جمعه لأنه ضعف وأتى بصير في التضعيف القول الثاني وقيل يكون موافقا وقيل يكون مساويا وقال رحمه الله تعالى في شرح مخصر بالحاجب إن اشترات الأولوية هو ظاهر مقوعا للمشاهر رحمه الله تعالى وعليه دل كلام أكثر لأهمتنا والقول بأنها لا تشترات الأولوية هو طريقة للمرازي وأتباعي ثم قال رحمه الله عندي أن أصحابنا عليه يعني على هذا القول الذي قال به الرازي في علم الاشتراط ولكن يرون تخصيص الأولى وهي الفح والخطاب بإسم وإن احتجوا بالمساعدة احتجاجين به فالخلاف إذن ع حسب كلامه الله تعالى في رفع الحاجب يكون خلاف لفظي ليس خلاف معنويا وذلك الاتفاق الفريقين على احتجاج بهذا وهذا ثم ذكر خلافا في دلالة المفهوم مفهوم الموافقة هل دلالته قياسية أم دلالته لفظية ذكر مذهبا في هذه المسألة قال ثم قال الشافعي والإمام ويقصد بالإمام إمام الحرامي والإمام الرازي دلالته قياسية أي دلالة المفهوم الموافقة لذلك المنطوب على مرفوم ووفقا ببع القياس وغير لفظية اختلف في هذه اللفظية وقال غزالي والآملي فهمت من السياق والقرائم وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم وقيل نوقي لها اللفظ عرفا وقوله هنا وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم هل هي من تتمة كلام الغزالي والآملي رحمه الله تعالى أم من كلام المصنف رحمه الله تعالى سيأت الكلام على ذلك فاختلف العلماء كما ذكر في هذه المسألة في دلالة مفهوم إخوضة هل دلت بلفظها هل المنطوب دلte بلفظه على المفهوم أم دل على المفهوم بالقياسي على المنطوب ذكر قوله فعند الإمام الشافعي وإمام الحرمين والإمام غزالي وأكثر أصحاب الإمام الشافعي أن دلالة المنطوب على المفهوم على المفهوم الإخواضه هذا قياس جري وذلك أنه لم يلفظ بالمفهوم فلا تقول له مأف لم يلفظ بالضرب بتحريم الضرب فهو إذا من قياس باسم تحريم الضرب باسم الضرب على التأفيف والعلة الجامعة بينهما الإيذان والحكم والتحريم فهنا الحقن فرع وهو الضرب بأصل منصوص عليه هو التأفيف لعل مستنبطة وهي الإذا فيكون قياسا فصلب في عليه حد القياس الشرعي وإن كان المقيس هنا أولى بحكم المقيس عليه فالقياس أولى أيضا قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فقسنا رمي مال اليتيم وحربه على إتلافه على الأكل الوارد في الآية وللت الجامعة في هذين الفرع والأسر والإثلاف وليس الفرع بأولى أولى بالشكر من الأسر والعكس فهو قياس مساوى ليس قياس أولى كما في المثال أول هذا توجيه من قال إن دلالة المنطوب عن المفهوم الموافقة دالة قياسية وليس تغضية وهو بلنا قضية كلام الشافر رحمه الله تعالى والقول الثاني وقيل لفظية وهذا ضعفه وأتبه بصيغة التضعيف يسير إلى أن الأول هو القول الأصح عنده رحمه الله تعالى وقيل لفظية يعني يقيل هذا قول نصر علينا محمد رحمه الله تعالى وغيره من الحنابلة وهو قول الحنفية والمالكية وعض الشافعية أن دلالة المنطوق على المفهوم, المفهوم الموافرة دلالة لفظية ليست دلالة قياسية وإنما دل عليها اللفظ واستدل على هذا أو استدل لهذا المذهب بأن هذا يفهم لغة قبل الشرع قبل شرع القياس قول الله جل وعلا فلا تقل لهم أف يفهم لغة منه تحريم الضرب وتحريم أي أذى وإن لم يكن هناك قياس هذا الاستدلال به على تحريم ما ليس بتأفيف ما فيه أذى ليس متوقف عن قياس فإذا ليست دلالته قياسية وإنما دلالته لفظية فهمت من اللفظ واعترض في رفع الحاجب هذا الاستدلال وقال إنه حجة باردة كذلك من أدلة هذا القول أن هذا يعلم بالاضطرار الحكم المفقوم يُعلم بالاضطرار والقياس لا يعلم بالاضطرار لكن عن ذلك بأن القياس الأولى يعلم بالاضطرار كذلك أيضا يسترق في علم هذا الخاص والعامة وليس كذلك القياس ويجابة أيضا بأن القياس الأولى يسترق في علم الخاص والعامة هذه جملة أو أكثرة أهم محتج به من قال إن دلالة المنطور على المفهوم الموافق دلالة لفظية وليس دلالة قياسية واختلف في تفسير قوله دلالة لفظية كيف دل عليه اللفظ على معنى ذكرهم ورحمهم الله المعنى الأول أن دلالة اللفظ إنما فهمت من السياق والقرائن القول الثاني أن من باب نقل اللفظ لها عرفة نقل اللفظ من الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية وسنذكر هذين المذهبين المذهب الأول أنها لفظية لكنها فهمت من السياق والقرائن سياق الدليل والقرائن المحيطة بالحالية والمخالية فهم منها هذا الحكم هذا قول غزال والأمري فهي مجازية أطلق الأخص على الأعم فلا تقول لهم أف الأخص هنا تحريم التأفيذ والأعم هو تحريم الأذى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم الأخص هو الأكل والأعم الإتلاف فأطلق الأخص ووريد الأعم فهي مجازية وهذه يكون المراد في الأول الأذى تحريم الأذى والكون المراد في الثاني تحريم الإتلاف فهم من السياق والقرائن فهم من السياق الآية والقرائنها حتى الآن حينئذ مجازية ونوع العلاقة في هذا المجاز هو من إطلاق الأخص وإيرادة العام والقرينة هي المقام هنا القرينة تمنح من أن يراد به مجرد تحريم التأثيف فقط أو مجرد الأكل فقط وجواز سائر باقي الإتلافات هذه القرينة التي تمنح من هذا هو المقام فلا يحسن شرعا أن يبيح الله جل وعلا تحريم التأثيف أن, أن يحرم الله جل وعلا التأثيف ويبيح باقي الأذى كذلك لا يحسن شرعا أن يحرم الله جل وعلا أكل مال اليتيم ويبيح باقي الإطلافات وقوله وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم هذا ليس من كلام الإمام الغزالي ولا الآمدي وإنما هذا من مؤلف رحمه الله تعالى وكلامهما فهمت من السياق والقرائم وليس في كلامهما القول بأنها مجاز كما نبه عليه بل اعترض المصنف رحمه الله تعالى على قوله إنها مجازية فإن هذا كلام غير مستقيم لأن المجاز استعمال اللفظ غير موضع له لعلى خضع المعليين المتجوز عنه ومتجوز له أو هي الكلمة المستعملة في ذلك الموضع لعلاقة مع قرين التمنع من إرادة المعنى الأصلي وقول الله جل وعلا فلا تقول لهم مؤف مستعمله معناه الحقيقي هو تحرم التأفيف لكنه مع ذلك حر معه الضرب وباقي نوع الأذى بقرائن الأحوال والسياق الكلام وبمثل هذا لا يكون لفضح مجازا لازال حقيبة لأنه لم ينقل عن المعنى الأول وهو تحت сотруд التأفيش مع المعنى الثانية والمجال التى هو أن تنقل للفر لمما على عليه إلى غير ما وضعي لها فهو لا زال يستعمل في مواضع عليه لكن في غير به يوجد مไضة فعندنا نوقع قرينة مفيدة للدلالة قرينة مانع من الإراءة معنى الحقيقي التي تستعمل في مجال Initiative هي القرينة المانعة من إراءة المعنى الحقيقي المنقرينة المفيدة للدلالة فلا تستعمل في المجال والموجود عندنا هنا قرينة مفيدة للدلالة فلا تقول لهم وقف فهذه ثمت على إيه وهي تفيد في تحريم وعلى أذى ولا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو تحريم التأفيف وقالوا إن شراحها جمع الجواع لمن تبهوا إلى هذا ولهذا قالت رجل المحلي هل هذا من كلامهما أم من كلام المصنف رحمه الله تعالى المذهب الثاني في توجيه قولهم ان جعلته لخضية هو أن اللفظ نقل لها عرف وضع اللفظ في مثال الأول لتحريم التأفيف ثم نقل عرف لأنواع الأذى وضع اللفظ في تحريم في أكل مال اليتيم للأكل ثم فهو حقيقة لغوية فيه ثم نبل عرفا إلى, إلى الإتلاف سعر مع الإتلافات فأي في الحقيقة لفظ حقيقية أو حقيقة لغوية نبلت في العرف إلى المعنى الآن ثم صارت حقيقة عرفية فنقل اللفظ في العرف من وضعه الأصلي إلى الثبوت الذي كان ثابتا فيه المذكور خاصة نقل إلى الثبوت في المذكور في المسكوط عنه وصار عن عرفا بعد أن كان أخص حقيقة لغوية وعلى هذا فهم من قبيل المفهوم فهم من قبيل المنطوق معنى قوله جل وعلا لا تقل لهما اف لا تؤذيهما لا تقل لهما اف لا تؤذيهما ومعنى قول الله جل وعلا ولا تاكلوا اموال اليتامى أو او ان الذين يكون اموال اليتامى ظلما معناه إن الذين يكلفون اموال اليتامى ظلما هل الذي اخره المصنف رحمه الله تعالى بالذكر اخره عن الأول الاول فذكره رحمه الله تعالى في باب العام حيث قال وقد يعم اللفظ عرفا كالثحوة وتأخيره هنا يشير إلى ضعفه لكنه قد ذكره هناك في باب العام وهذا ربما استشكاله زركتي رحمه الله تعالى كيف أخره تضعيفا هنا وقال به هناك وقد يعمل اللفظ عرفا لأن قال العراق رحمه الله تعالى دعله إنما ذكره هناك الباب العام على رأي مرجوح وهو عموم اللفظ عموم الفحوة وهنا نختم بهذه المسألة والفائدة وهي هل هذا الخلاف خلاف لغضي أم خلاف معنوي أعنى الخلاف في جلالة مفهوم الموافظة هو من قبيل اللفظ أم من قبيل القياس قيل إن الخلاف في هذا المسأل لفظ الذي يترتب عليه عمل وهذا صرح به إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتاب البرهان في كتاب القياس والصحيح أن الخلاف فمعنوي وليس بلفظه ولو هواء الكثيرة منها إذا قلنا دلالته لفظية وليست قياسية فيجوث النسخ به لأنه لفظ والقياس لا ينسخ وإن قلنا قياس فليصح ذلك من فوائد هذا الخلاف إذا قلنا دلالته لفظية فإنه إذا تعارض مع خبر آخر نأتي إلى مرجحات وإن قلنا دلالته ليست لفظي وإنما قياسية فإذا تعارض مع خبر آخر فإنه يقدم الخبر عليه لأن الخبر يقدم عن قياسه وهذا قاله الإمام الغزال رحمه الله في المنخول إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على الخلاف هذه المساله فليس اذا الخلاف فيها لفظيا فليس فيها لفظيا كما قال ابن حرمين وانما هو خلاف معنوي والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا مصطفى وعلى الاله وصحبه اجمعين